نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا لَا تَهِنُوا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ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 لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخفّض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربّك لا نسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون